إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفْ فار يرسل السماء عليكم درارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا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 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا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 ارب اغفر لي ولي والدي و لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبرا